وما كنت تفاوين في أهل مدينت تتلوا عليهم آياتنا تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب. أُورِ إِذْنَا دَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كَرُونَ وَلَوْلا انْصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آ كُنَّا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكُنْ قُلْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سَاحِرُونَ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِن هَٰؤُلَاءِ تَتْبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّ مَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى ان الله ان الله لا يهدي القوم الضالين